وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَحْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ عُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاهَ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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشى ربه